أو كصييب من السماء فيه ظلمات فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه.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 111- الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون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 كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا, قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خارجون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئني فقال أنبئني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبهم بأسمائهم فلما أنبهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض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 فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك, أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم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 وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ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 وفي ذالك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرطنا بكم البحر فإنجيناكم وأغرطنا آل فرعون وأغرطنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم تخذتم العجل من بعد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 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن ويؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصارقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كنوا من طيبات ما رزقناكم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 قَدْ عَرِمَ كُلُّ نَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَطَلِهَا من بق لها وقثاها وفومها وعدسها وبصرها قالا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إهبطوا من صار فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الدلّة والمسكنة وباء بغضب من الله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 خذوا ما آتيناكم عَلَيْكَ الْكِتَابَ ما فيه لعلكم تتقون <تصفيق> ثم توليتم من بعد ذلك الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ فَكُلُوا لَهُنَّ وَقُرْنَ فِي مَا قَدَّمْتُم بِأَيْدِيكُمْ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا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 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله له اهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسفي الحرف مسلات لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون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 وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أ فلا تعقون أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إلا أمالي وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروه ثمنا قريلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم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 تواليتم إلا قنيرا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء 114. وقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإسم والعدوان 115. وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ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 114. على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين 115. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا, قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون آمِينَ اللهِ مِن قَبْلُ إن كُنتم مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُسَابِلْبَيْنَتِ ثُمَّ تَخَذَتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَن تُمْ ضَارِمُونَ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 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ألن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك بإذن الله فان نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومن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 ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشيخين أي ينزل عليكم أي ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته ما يشاء والله ذو الفضل العظيم.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 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى بالقبل؟ ومن يتبدّر الكفر بالإيمان فَقَدْ أُضْلَلَ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَاتَّكَزِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ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 119. قل إن هدى الله هو الهدى 110. ولئن اتبعت أهواء بعد الذي جاءك من العلم 111. ما لك من الله من ولي ولا نصير 112. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتنا التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنَّا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنوا واتخذوا من مقام إبراهيم واتخذوا مما قام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسмаيل أن طهر بيت للطائفين أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتّع قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار وذئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسمايل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم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 إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سبي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين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 وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَن تُمْمُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبُ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ قالوا نعبد إلىك وإلى أبائك إبراهيم وإسماعيل قالوا نعبد إلىك وإلى أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى واحد ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا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 ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هدى أو نصارى قل أنتم أعلموا من الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله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 وَلَّا هُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَظْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا قبلت التي كنتم علمها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقرب على عقبه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 ولئتم نعمة عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسول منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلّمكم الكتاب والحكمة وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احيائوا ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الاموال والانفس والثمرات 119. وبشر الصابرين 110. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا, قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 111. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 112.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 بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك أولئك عليهم لعنة الله والملائكة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 118. به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا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 إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرتم فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا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 سُمُّ بُكْمُ النُّعْمِ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّ مِنْ طِيِّبَاتِ مَا رَزَقَ لَكُمْ وَاسْكُرُوا لِلَّهِ وَاسْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِلَيْهِ تَعْبُدُونَ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 فَمَنِ ابْتَغَى وَقَدْ سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَن خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ 117. عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبركم لعلكم تتقون 118. معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين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 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَاللَّيْسَتْجِيبُ لِي وَاللَّيُؤْمِنُ بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إلَى نِسَاءِكُمْ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 فإذا أمنتم فمن تمتع التعب العمر إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة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 وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتروا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله وإن كنتم من قبره لمن الضالين، ثم أفيض من حيث أفاض الناس، واستغفر الله، واستغفر الله، إن الله غفور رحيم.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 وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله, فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا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 وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلافوا فيه وما اختلاف فيه إلا الذين أودوه من بعد ما جاءتهم من بعد جاءتهم البينات بغيا بينهم 114. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 115. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأسات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 قل ما أنفقتم من خير فلواردين والأقربين واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلون من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كرول لكم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 ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك, فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جِنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيٌّ تَرَاجَعَا إِن ظَنَّا إِن ظَنَّا أَن, أن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا قَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُونَ فَأَمْسِكُونَ النَّبِيَّ مَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُونَ النَّبِيَّ مَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُونَ ضِرَارًا لِّتَعْتَرُوْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ غَلَبَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهِ زُوَاعًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ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 وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراضي منهما وتشاؤر فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله 117. واعلموا أن الله بما تعملون بصير 118. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم, يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهم ولكن لا تواعدهم سرا إلا ولكن لا تواعدهم سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا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 لقتوا النساء أما لم تمسوهن أو تفرغ لهن فريضة ومتعون على الموسع قدره وعلى المقتير قدره متع بالمعروف متع بالمعروف حقا على المحسنين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 والذين يتوّفون منكم ويذرون أزواجه وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم متى عن إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فراجعن حَرِيكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِمَعْرُوفٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا تُبِلُ الْجُنُودُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبَتَّرِيكُم بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنْ يَظْتَرَفَ غُرْفَةً إلَّا مَنْ يَظْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إلَّا قَرِيرًا مِنْهُ لَمَّا جَاوَزُوهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قليلة كم من فئة قليلة غربت فئة كثرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا رجال وجنود قالوا ربنا قالوا ربنا أفرغ علينا صلروا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فهزموه بإذن الله وقتل داود جهروت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض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 وأتينا عيسى بن مريم البينات وعيناهم بروح القدس ولو شاء اللهم قد تنا الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر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 دين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور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 119. ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك 110. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت 111. قال أنا أحيي وأميت 112. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيْ خَوْيَةٌ عَلَى عُرُوْشِهَا قَالَ أَنَّا يُحِيْهَا لِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَمَا تَوْلَى اللَّهُ مِئَتَعًا مِنْ ثُمَّ بَعْضٌ قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنن وانظر إلى حمارك جعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن نجسان ثم جعل على كل جبل منه نجسان ثم دعهن يأتيك سعياء واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين يُفقُونَ أموالَهُمْ في سَبيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَرِيمٌ الَّذِينَ يُفْقُونَ أموالَهُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ 119. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أداة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 110. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أداة والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاسة الناس كالذي ينفق ما له الناس ولا يؤمن بالله واليوم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 وتثبيتم من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير اي يود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصاب الكبر وله جريت ضعفا فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت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 وَمَا تُنفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إلَّا بِتِغْرَاءٍ وَجِهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّي إلَيْكُمْ وَأَن تُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ يُحْصِرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضُرْبًا فِي الْأَرْضِ لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بشيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سره وعلانيه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 وأحل الله البيعة وحر مرّباه فمن جاءه موّغة من ربه فانتهى فله ما سلف فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.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 وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرٍ وَأَنْتَ صَدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ ۚ توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجنم مسمم فكتبو وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَيْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ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 فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأةان ممن ترضون من الشهداء فرجل وامرأةان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسمعون تكتبون صغيرا أو كبيرا إلى أجره ذاركم أقلت عند الله وأقوى للشهادة وأدنا ألا ترتابوا وأدنا ألا ترتابوا إلا أن تكون تجاره حاضرة تديرونها بينكم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 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا ولم تجدوا كاتبا فرهانما قبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدِّ الذي أتى من أمانته وليتق الله ربَّه ولا تكتو الشهادة وما يكتوها فإن له آثم قلبه